اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلَما تأمن على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقَد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ياستقى الغمام وحسن وصحبه في كل لبقة ونفسي ونفسي بع.